لا إله إلا هو فأنا تؤفكم وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرن إِنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوًا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائق شرابه وهذا من الحن أجاج ومن كل تأكلون لحم طري و تستخرجون تلبسونها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 وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الضل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله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 لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا له النار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور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 وَأَقُسَّمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أيمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءهُ النَّذِيرُ لَيَكُونُنَا أهْدَى لَيَكُونُنَا أهْدَى مِنْ إحدى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءهُ النَّذِيرُ مَا زَادَهُمْ إلَّا نُفُوراً إِستِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّءِ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 Faida jaa ajalhum fa inna Allaha kana bagiadhih